book 2 37 37 37 في الطريق في الطريق. هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل. تا هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام تا سويدا هو يسافر هو يسافر بالسفينه تزيد الباطكة. هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب طويوب. هو يسبح هو يسبح Hel hävel mekäänu, khatar? Kas üksinda hääletada on nohtlik? Hel safarul wahed li wahdihi bil otostop, khatar? Hel safarul wahed li wahdihi bil otostop, khatar? Kas öösiti jalutama minna on nohtlik? Helitane zuhu, leilan, khatar? هل التنزه ليلا خطر؟ ما لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. ما أولم نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. ما بياما أمبر أن يجب ان ندور ونرجع كوسين <تصفيق> يمكن ايقاف السيارة هنا اين يمكن ايقاف السيارة هنا كاسين <تصفيق> اون سيارات ايوجد هنا سيارات Kui kaua saab siin parkida? Kem il mudda tuleti jumkin ukufa huna? Kem el mudda, el leti jumkin huna? Kas te suusatate? Halt umeris oski? Haltumeris elski? Kas te sõidate suusa tõstukiga üles? Helta tasadu et friik ile ala. هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ قسيم هل يمكن هنا استئجار هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟